السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ومرحبا بكم في برنامج مواقف قرانيه والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الأظهر وام القرى سابقا في لقائنا الماضي حدثنا فضيلته عن الملائكه كاصل عظيم من اصول الايمان عرفنا الملائكه وتحدثنا عن عبادتهم واعمالهم وعن الايمان بهم اجمالا وتفصيلا وعن انسي البشر بهم إلى غير ذلك واليوم بإذن الله عز وجل يحدثنا فضيلته عن اصل آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل عليهم السلام جميعا فضيله الدكتور اهلا بفضلتك مرحبا حياك الله اعزك الله مرحباً احنا سعداء جدا بوجودك الله يبارك ربنا يبارك في حضرتك ويفيدنا بعلمك اليوم ان شاء الله فضيلتك هتحدثنا عن الإيمان بالرسل كاصل عظيم كذلك من أصول الايمان بعد الحديث عن الايمان بالله واليوم الآخر والملائكه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه أما بعد فإن الايمان بالرسل من البشر عليهم الصلاة والسلام هو ضروره لازمه جازمه لا يمكن التجاوز عنها او لا يمكن الاغضاء عن جزء منها نعم لانها لب الدين الالهي وقد اقتضت حكمه الله عز وجل ان يبعث رسلا من الناس وان يكونوا من جنس هؤلاء الناس والا ثقل عليهم الناس فاقترحوا ان تكون ان تكون الرسل ملائكه وهذا أمر لا لا يستطيعه الناس نعم. لذلك من فضل الله أن جعل للناس رجلا منهم نعم. يأتيهم فمن اين ياتي من اين يأتي بال... بال... بهذا الدين العظيم الذي اصطفاه الله لعباده طوال التاريخ كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما به نوحا والذي اوحينا اليك وما به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بين اين ياتي الرسول نعم. هذا ياتي بالوحي من الوحي الالهي الوحي الالهي هو الاعلام الالهي في خفاء للرسول نعم فهو رجل من البشر يعده الله تعالى اعدادا خاصا ويكمله في الخلق وفي وفي الدين وفي الضمير وفي, الـ وفي الـ والتصرفات حتى يتهيأ لقياده الناس بسم الله وليبلغهم رسالات الله من اين ياتيه الوحي الالهي اما بالكلام المباشر كما حدث مع موسى عليه السلام نعم واما بان يرسل الله رسولا من الملائكه الى الرسول البشري اذا لا تاتي بالاكتساب النبوه ولا الرساله ولذلك النبوه هي هبه الهيه محض نعم الكفر نفسهم ارادوا ذلك ارادوا ان يقترحوا على النبي صلى من باب المشكله او المعانده وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل, على رجل من القريتين عظيم جعلوا الهيئه الاجتماعية او المنزله في الاحساب والانساب جعلوها مؤهلات الرساله ولو ان انسانا كان من اعظم البيوت والملوك والرؤساء والاموال وما الى ذلك ثم تعبد 1000 سنه وتزهد في الدنيا وصام وصلى وتنسك ولبس المسوح لا يمكن ان يطمع في ان ياخذ النبوه الا هبه من الله سبحانه وتعالى نعم كان عندنا في زمان في في المنظومات في الازهر وليست نبوة مكتسبه وان وان رقى في الخير ارقى عقبه نعم ليس بالاكتساب يعمل اللي عايز انما هي هبه محضه من الله لا. الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس حتى الملائكه الملائكه مع عظمتهم ومع انهم متمحضون للعباده لا ياتي اي واحد انما لابد ان يصفي واحدا منهم او يصفي الله واحدا منهم او او عدلا ليقوم بهذه الرساله كذلك البشر البشر ملايين مملينه من الله يصفي من شاء يختاره اختيارا والاستفاء هو اختيار صفو الشيء نعم. الشيء الصافي المصفى نعم فيختار الله من الرسل من ممن يعني علم بالامانه والصدق وطيب البيت الذي النشأ فيه وجمله اشياء يحتجها الرسول ولابد بد ان يتصف بالصدق والامانه والتبليغ والفطانه كما قال العلماء فكل هذه صفات ضرورية للرساله فالرسول هبه الرساله هبه من الله لما قال وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رجل من مكه هو الوليد بن المغيره وقالوا من الطائف وعروه بن مسعود كانوا يقولون هؤلاء رجال عقلاء في في في قريتين الطائف او مكه ولهم منزله اجتماعيه فكان اولى ان ينزل عليهم الوحي لا ينزل على محمد الفقير لا. الذي ليس له منزله اجتماعيه ولا زعامه وما الى ذلك وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم فانكر الله عليهم ذلك قال اهم يقسمون رحمه ربك اهم يقسمون النبوه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الدنيا تقسم على أنماط تناسبها أما الرساله فلا تعطى الا لمن أراد الله له وعلم أنه يستحقها وأعده لذلك اعدادا كان الكفار يقولون ايضا لن نؤمن حتى لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله فرد الله عليهم ردا بليغا في كلمات قال الله اعلم حيث حيث يجعل رسالته الله عز وجل لا يعطي هذه الرساله الا لمن اختاره اختيارا وصفه استفاء واعده لهذا الامر العظيم اعدادا ليكون قدوه منصوبة بين الناس في هذا الخلق الرضي ولذلك الرسل جميعا جاء في لسانه في القران قل لا اسالكم عليه اجرا انا لا اطلب منكم مالا ولا اشتل عليكم بالمال ولا ولا اخذ منكم جزاء البلاغ النبوه انما انا عبد لله اقوم بهذا الحق الذي امرني الله به واصدع به بين انظهركم مهما اذيتوني كل الرسل قالوا ذلك وكانت النتيجه ان ان النبوه قرر انها هبة الالهيه لحظه وهي اعظم ما يعطى اعظم لو اعطى اعطى انسان ملك الارض جميعا ومال الدنيا جميعا واعطي من الحشم والخدم والقصور وما الى ذلك لا توازي درجه النبوة ولا لحظه واحدة ولذلك ما في جافه سوره يونس الايه الكريمة قل بفضل الله وبرحمته اللي هي النبوه فبذلك فل هو خير مما يجمعون خير من اموالهم وقصورهم وما الى ذلك اما النبوه لا تقسم على حسب المناصب الاجتماعيه ولا البيوت والعائلات والطبقات انما تقسم حسب الاستحقاق والعلم الالهي لان هذا الرسول هو يعني مستحق لهذا او احضره الله وهيا لهذا لانه تبيناهم الاشتباء هو ان يختار الله رسولا بلا مقدمات هو منذ, منذ كان في رحم امه او كان في غيب محض اعده الله للرساله او حضره وكتب انه سيكون رسول ومنهم من يجاهد فيصطفى منهم من يكون على غايه الايمان والتقى فيصطفى لاخلاقه ولتوفيق الله له وتنزيله مثل يوشع بن نون بعد موسى عليه الصلاه والسلام وهكذا وهم احفاد يوسف عليه السلام لكن ارسال الرسل في العموم يدل على رحمة الله عز وجل بالعباد طبعا ليس الرحمة فقط وانما هو ضروره فريضه لازمه هي غايه الرحمة هي غايه الرحمة قل بفضل الله وبرحمته لكن قبل ان تكون رحمة هي ضرورة ضرورة الحساب الله عز وجل كيف يحاسب الناس يوم القيامة على اساس برنامج ارسل به الرسل فإذا قام الناس وادوا هذا البرنامج اللي هو شريعه الله وساروا عليه حسبهم وادخلهم الجنه وجزاهم جزاء حسنا وإلا ردهم إلى أسفل سافلين وقذف بهم في النار نعم. نتيجه مخالفه هذا الدين الإلهي فهي ضرورة تقوم بها حجه الله على الناس وإذا لم يرسل الله الرسل قامت الحجه للناس على الله عز وجل وحشا قل فلله الحجه البالغه يعني يوم القيامة لو لو لم يبعث الله رسولا للناس لا قالت الناس جميعا يا رب لم ياتنا منك رسول ولو ارسلت إلينا رسولا لا اطعنا واستمعنا فاذا يقيم عليهم الحجه لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسو بعد الرسو نعم هل الحضاره فضله الدكتور تغني عن الرساله الالهيه باعتبار الحضاره يعني طور من أطوار الحياه في حياه البشر والله هذا سؤال في غاية الاهميه الحقيقه لان هذا يشكل تشويشا هائلا على الاذهان الحضارات البشرية تقوم في الأرض وخاص هذه الحضاره التي زخرفت فيها الأرض وزخرفها هائلا واعطيت من أسباب التمكين مكنهم في الأرض ما لم نمكن لغيرهم مكنهم الله في الارض واعطاهم وفتح لهم ابواب الصناعات والكشوف العلميه وما الى ذلك فتكون فتنه يستغني الناس بحضارتهم عن رسالات الرسل نعم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات هذا طول التاريخ للاسف فلما عندهم. جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهؤلاء قديما كان عندهم علم محدود ذا الوقت العلمي اما الآن العلم فتح ومن علامات القيامه ان يفتح العلم حتى يعلمه الحر والعبد والصغير والكبير والمراه والر والرجل ففتح العلم أصبح التعليم عام بين الناس واصبح ال... واصبح كشوفات من هنا وهناك ومخوش وواك و... ومختبرات ومعامل وكذا فاصبح الحياه اخذت الارض تماما كما قال الله زخرفه وزيناته فيودي هذا الى فتنه نعم. نحن نقول ان كل ما تقدمت الامه في الحضاره كلما كانت حاجتها الى رساله الله احوج نعم واشد والزم عكس ما ما تصورون يعني هم يتصورون انه اذا زادت الحضاره استغنى الناس عن الرسل لان الرسل كانهم لا يبعثون الا لفقراء الناس والى الدهماء من الامم والشعوب القرآن يقرر ان الحضاره كلما توغلت وامتدت وتقدمت كانت حاجتها الى الرساله اشد والزم نعم لماذا لان الانسان عاده اذا اذا تحضر ووصل الى, إلى مستويات متقدمه انحرف وضل وتخبط واخترع اشياء واشرك و ابتدع افكارا ومذاهب تهلك الناس وتضلهم لذلك هو في حاجه الان الى مساندته بالوحي الالهي اكثر من حاجة العوام والدهماء في القرون الماضية لهذا يقرر القرآن في مواطن عديدة ان ان الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا الى امم في غايه الحضاره ما بعثوا الى امم متخلفه وفقيره فقط انما هم بعثوا للجميع لكن كانت الامم التي بعث لها الرسل في غايه الحضاره انظر الى الى سيدنا موجود. هود نعم. لما لما خاطب قومه العمالقه الجبارين وكانوا اضخم قوه في الأرض في ذلك الوقت قال لهم كما جاء في القران اتبنون بكل ريع آية تعبثون التماثيل والابراج والمسلات والاشياء في كل ريع كل مكان عالي عليه نفورة عليه تحفه عليه تمثال اتبنون بكل ريع ايه تعبثون تعبث وتتفذون مصانع لعلكم تخلدون واذا مجمصنع اللي هي الصناعه الان لا المصانع مصاقة المياه والاماكن التي التي تزين باشياء تافهه الناس عادة تعكف على تمسال او تحفه فنية كما يقولون فيشترونها بالالف وملايين وهي عبث من المضيع وقت فانت كتبنا يقول رياعين ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ومن ناحيه القوه واذا بطجتم بطجتم جنبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون حضاره امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لا يغني الحضاره الان وحدها لا يغنيها لان لابد لها من رجعه ولا من جزاء فعلى اي اساس ستجازى ولذلك كل حضاره لابد أن تساند بالرسول سيدنا صالح لما جاء ماذا قال قال اتركونا فيما هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المشرفين زعماءهم المفسدين نعم. ياتون لهم بشرائع أو ببدع او بكذا يطيعونهم ولا تطيعوا امر المشرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فرد على صالح قال انما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فاتبئ ايات ان كنت من الصادقين فأتهم بالآيه التي طلب وقال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الى اش ما نعلم انما عقروا الناقه فاجاهم العذاب القضية اذا الامم التي بعث لها الرسل فرعون فرعون اللي كان يقول ايه يقول اليس لي ملك مصر فمصر كانت في ذلك الوقت ام الحضاره اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون عنده قصور وعنده جنات وعنده انهار تجري من تحت القصور وال... فاذن وبعضن قال يا هامان ابن لي صرحا عنده قوه انشائيه ضخمه يا هامان ابن لي صرحا صرح عالي لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وهو الكاذب الحقير فكانت النتيجه ان هذه الامم جاءتها الرسل فلو كانت الحضاره تغني لكان لكتفى القران بهؤلاء لا. انما القران عنده ايه جاء بايه تقرر امرا خطيرا ان ان النبوه او الرساله ضروره لازمه للامم والشعوب جميعا لا. حتى لو كانت الارض مسكونه من ملائكه ملائكه ليسوا بشر البشر عادة بينهم صراع وخلاف ونزاع وقتال وهم بحاجة الى و... و... محتاجون للرسال حتى لو كان الملائكه في الارض يمشون مطمئنين في سوره الاسراء قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم علي من, من, من السماء ملكا رسولا ملكا من جنسهم ورسولا لهم لماذا هم يمشون مطمئنين هنا مسألة خطيرة جدا بعض الناس يقول لك انا احنا الان مهمتنا ان نصل بالدخل القومي الى مرحلة متقدمة ويعيش الناس في بحبوحه لا هذا ليس كافيا لان الذي خلقهم يريد ان يعبدهم على طريق الحق والصدق في الدنيا لكي يجازيهم في الاخره لا. بالخير فلا يكفي من هذا ان نرفع الدخل فقط على اي اساس نرفع الدخل لابد ان يكون متوازنا مع دين الله سبحانه وتعالى لهذا لهذا لو كان في الارض ملائكه على اخلاق حسنه ويمشون مطمئنين مسالمين وليس بينهم نزاع وليس في حاجه الى رسول اجل من اجل ان يهديهم مع كل هذا كان لابد ان انزل عليهم ملك لماذا لكي يعلمهم حقوق الله سبحانه وتعالى نعم. يعلمهم ما هو المطلوب منهم لله الواحد لو في الارض ملائكه مش هما مطمئنين كيف يعبدون الله بالعقل فقط ما يصلح لابد بالوحي نعم. فياتيهم ملك من جنسهم رسولا لهم يقول لهم ان الله يامركم بكذا ان تفعلوا كذا وتفعلوا كذا وهكذا الايمان الاجمالي والتفصيلي بالرسل اما الرسوله الرساله اذا هبه الهيه وهي ضرورة ضروره ربانية وضرورة بشرية لحياه الناس لإصلاح الدنيا والاخره جميعا هذا أمر ما مفروغ منه ومسلم وينبغي أن نعلم أن هذا أصل لا يجوز التفريق بين أحد من الرسل لابد الا الايمان الاجمالي بالرسل كما قلنا في الملائكه الاجمال الايمان الإجمال نؤمن ان الله بعث رسلا كثيرين لا يحصون كثره منهم من قصصنا عليك نعم ومنهم من لم نقصص عليك هل كثرتهم تدل على كثرة الامراض عند الناس كذلك على كثره كثره الامراض وال وال والخلافات والنزاعات والله هذا صادق بالنسبه لبني اسرائيل فقط لان كان بنو اسرائيل تفخرون بكثره الانبياء نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء نعم فكلما مات نبي خلفه اخر هذا يدل على انهم شعب صلب الرقبه كما جاء عنه في اوصاف كتبهم هذا يدل على انهم شعب كثير العصيان انما بالنسبة للارض ليس هذا صحيحا ان لان الامم كثيرة ويقول الله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير. نذير ولقد بعثنا في كل امه رسولا و... ف... فالامم كثيرة انبسط يعني مثلا الله حدثنا بالانبياء الذين بعثوا في الجزيرة العربيه وما حولها بالعراق في في, في الشام في مصر في كذا لكن اين الانبياء الذين بعثوا الى الصين والى الهند والى الى اسيا قرت اسيا في وفي افريقيا لابد ان يكون بعث الى كل امه الرسول ما ترك الله امه ولا خلها من رسول ابدا انما يحتاج الناس الى رسول لهدايتهم لذلك الله سبحانه وتعالى بعث في كل امه رسولا نعم. وبعث الروس المبشرين ومنذرين في كل الامم فهذه الكثرة تدل على كثرة الامم فقط لكن بالنسبة لبني إسرائيل السؤال اللي انت سالته بني اسرائيل كثره الرسل فيهم تدل على كثرة المعاصي وعلى انهم شعب صلب الرقبه لذلك احتاجوا الى رسول بعد رسول ونبي بعد نبي كثره العناد نعم. فاحتاجوا الى الرسل المتتابعه حتى توقف هذا الانحراف فيهم فقلت للدكتور لماذا ختمت النبوه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لم تبقى الى ان تقوم الساعه الـ هو النبوه الرساله رساله الله في الارض بدات من ادم عليه الصلاة والسلام نعم فكان ادم رسولا الى ذريته والى احفاده الى اولاده وهم عدد 10 ادم 1000 سنه تقريبا فكثر نسله في حياته وكثر احفاده وكان مبعوثا لهم يعلمهم الوحي الالهي الذي تعلمه ثم لما تفرقت البشرية في فجاج الأرض كان اول من بعث نوح عليه السلام البعث لناس يعبدون الاصنام من دون الله من دون الله سبحانه وتعالى وطالت المعركه ولذلك مد الله لهم في الحبل لانهم اول أمة تواجه الرساله فمد لهم في الحبل 1000 سنه الا 50 عام هؤلاء الرسل عليهم الصلاه والسلام قسموا حسب مراحل التاريخ الى ثلاثه اقسام نعم النبوه الاولى او الرساله الاولى اللي هي ادم ونوح وهود وصالح في النبوات الاولى قبل ابراهيم نعم. عليه السلام الذي جاء في الحديث ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يبقى عندنا النبوه الاولى الموغله في, في فجر التاريخ البشري هؤلاء قص علينا القران منهم ادم ونوح وادريس وهود وصالح وما الى ذلك من الانبياء الأول او الرسل الاول الذين بعثوا الامم ثم لما جاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام اراد الله أن يهيئ الأرض لأمة تحكم باسم الله وبالإسلام نعم. فبعث إبراهيم في النبوه في الوسيطه فكان هو راسها النبوه الوسيطه هي النبوه التي جاءت بعد المرسلين الأول وقبل محمد صلى الله عليه وسلم في وسط ف نعم كانت وسيطه لهذا فجاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام وبعده اسحاق وبعد اسحاق يعقوب ثم يوسف عليه السلام ثم انبياء بني اسرائيل من موسى وعيسى ويحيى وزكريا وما الى ذلك فهذه السلسلة من الانبياء كل الانبياء بعد ابراهيم عليه السلام كانوا من نسله سواء من ابناء اسحاق او من ابناء يعقوب نعم او من ابناء سيدنا اسماعيل عليه السلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالنبوة الخاتمة نعم التي قامت مقام النبوات جميعا نعم في الدعوه العالميه والاتيان بالدين الكامل الشامل لكل شؤون الحياه مع ان النبوات الاخرى كانت كذلك لكنها كانت خاصه بقومها اما هذه دعوه عالميه للامم جميعا إلى يوم القيامة فهذه هي المراحل النبوات فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث في اعقاب في اعقاب النبوه النبوه بعد ابراهيم وأخرهم عيسى عليه السلام آخر النبوه الوسيطه هذا اخي كان نبي السلام يقول هذا اخي ليس بيني وبينه نبي فبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نحو سته قرون تقريبا بين رفع عيسى وبين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فهذه سته قرون فتر فيها الوحي وقامت فيها في الارض امم وشعوب ضلت ضلالا مبينا وقالت اليهود عزير بن الله والنسار المسيح ابن الله فبعث محمد صلى الله عليه وسلم بدعوه خاتمه ليصلح حالهم وليقيم الحق وليصلح المله العوجاء وليجعل الناس جميعا على التوحيد يقولون لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهدون لمحمد بالرساله وجاء وجانا الاسلام يلزمنا ان نؤمن بالرسل جميعا اجمالا وبمن سماهم الله لنا هو سمى القران سما خمسه 25 رسولا نعم خمسه وادم ونوح وادريس وهود وصالح وشعيب وكذا الى في الايه رقم 83 وما بعدها من سوره الانعام ذكر 18 رسول ثم زياده عليهم الرسل الاخرون الذين لم يسك... الذين ذكروا في القرآن ايضا فمعنى الايمان التفصيلي انه اذا عرض اسم واحد من هؤلاء على اي واحد يقول هذا رسول الله لا لا بد ان يقول نعم هذا رسول انه جاء في القرآن فاذا انكر واحدا منهم نعم. كفر ان الذين يكفرون بالله ورسله نعم. ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حق نعم. قضيه مهمة جدا وهي أن الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا على أفضل واطيب الاخلاق ولم يدعوا لانفسهم قط خداسة خاصه بهم ولم يدعوا ابدا أي الهيه أو او لغير الله سبحانه وتعالى وإنما كانوا مثلا عليا لتفرير الوحدانية والتوحيد في أرض الله عز وجل ولذلك المسيح عبد المسيح في هذه جنايه كبرى في التاريخ لاني المسيح ما بعث وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله, الله عليه وما وموه النار <تصفيق> ظالمنا من الانصار فعندنا الرسل عليهم السلام يجب الايمان بهم جميعا لا نفرق بين واحد منهم ولذلك كلفنا الله بذلك تكريفا قولوا امننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل ويسحاق ويعقوب والاصباط وما اتي موسى وعيسى وما اتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم اعظم من أجل ما جاء به الاسلام هو هذا ان نؤمن بالكتب السابقه جميعا وان نؤمن بالانبياء السابقين جميعا ثم نصحح ما حرفه الناس من نرسالات هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام نعم هل ممكن في دقيقة ناخذ لماذا ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم هل هناك سر ان تختم النبوات نعم <تصفيق> هناك سر بتختم تختم النبوه اولا هذه اراده الله عز وجل نعم لانه استنفذ بلاغ الناس يعني الرسل جاءت متتابعه الوفا بعد الوف فجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم في ختام الرسل ثم تركى النبوة ممدودة نعم النبوة لم تختم النبوة النبي مات نعم لا ولا والشخص ذات لا يبعث نبي بعد محمد لكن النبوة ممدودة النبوة ممدودة كما يبين <تصفيق> انشاء نعم النبوة ممدودة الى يوم القيامة حتى الحديث من قرأ القران نعم. فقد استدرج النبوة بين جنبيه <تصفيق> غير إنه, انه لا يوحى بيوحى. اليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في نهاية هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى سابقا حدثنا اليوم عن الإيمان بالرسل عليه السلام نلتقي لنواصل حديثنا عن مواقف قرانيه فحتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى wa well, waraketu